كِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 بئس مثَلُ الْقَوْمِ الَّذينَ كذبوا بآياتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمينَ قُلْ يَا أَيُّوْنَ الَّذينَ هَادووا إِذْ إن عَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَّ يا وعلياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم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 ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبيكم بما كنتم تعملون <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله